ك وإن عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب العظيم ومن الناس can <laughs> ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا Or without Oize la oku الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يرمهون